القصد منها تسهيل وتقريب وحل الفاظ متن ابن آج الروم. وليس التوغل والتوسع في ذكر قواعد النحو إنما نقف مع مادة أو مع متن ابن ولكن على طريقة السؤال والجواب وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على ماذا؟ على النواصب على النواصب وهذا إن شاء الله الدرس الأخير في النواصب وندخل في الجواز، وقد سبق أن قلنا بأن الأصل في الفعل المضارعي أن يكون مرفوعا ويبقى مرفوعا هكذا إلى أن يأتي من ينقله من الرفع إلى النصب أو من النصب إلى الجزم وقبل الشروع في الحديث على الجوازم لا بد نبين لكم على أن العلماء والمصنفين وهذه فائدة مهمة تنبؤ لها لأننا تكلمنا على النواصب ما يكفي إن شاء الله ولس في هذه المرحلة ولكن لا بد نشير إلى أن علماء النحو بل العلماء بصفة عامة أو المصنفون بصفة عامة جرت عادتهم أن يختموا أبوابهم بماذا؟ بالحذف مثلا نحن الآن مع باب المواصل وإن كان ذكر استطراباً في, ماذا؟ في باب الأفعال لأنه لم يبوب للنواصب وهناك من بوب للنواصب كما بوب للجواز فلكن جرت عاده المصنفين انهم يختمون ابوابهم بالحذف يختمون ابوابهم بالحذف اشاره الى ان الطالب قد حصل الاصل وقد حصل المطلوب إذن عليه أن يعرف ما استثنيه عليه أن يعرف ما استثنيه فنحن تكلمنا على ان النواصل عشر وفاقا وخلافا وقلنا بأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة ولعلكم ستسمعون أن هناك من قسمها إلى أربعة أقسام قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه وقسم ينصب الفعل المضارع بان مضمره جوازا وقسم ينصب الفعل المضارع بان مضمره كيف وجوبا وجوبا اذا الى هنا الدروس التي سبقت مفهومه ولا سيما في ماده المواصل فاذا في المواصب يختمون مثلا خذوا الان باب المواصل يختمون هذا الباب بالحذف كما قال الممالك ابن مالك وكما فعل ابن مالك في خلاصته في خلاصته قال وشذ حذف ان وشذ من الشذوذ وشذ حذف ان ونصب في سوى ما مر فقبل منه ما عدل روا ما معنى هذا ما سبق كله واضح وحتى ان شاء الله إنما للتنبيه وبينه لكم وإنما نلين لكم هذه المادة إن شاء الله لتصبح سهلة والناس يخافون من علوم الآلة وإنما الأستاذ عرف أن يتكيف ويتعامل مع المادة أيًا كانت يجعلها سهلة إن شاء الله تعالى إن صحابة طبيعة فمثلاً باب النواصب فيه هنا ماذا فيه الخطب بالحذف كيف ذلك مثلا ركزوا معي جيدا حذف ان الان هنا حذف ان اولا ان تنصب بنفسها ويا ام الباء ثانيا تنصب بان مره جوازا ثالثا تنصب بان مراتا وجوبا هذه ان القسم الاخر وهو الذي يختمون به الأبواب تنصب الفعل المضارع بدون ايش بدون ايش بدون حذف وبدون مثلا بعد لا جوازا وبعد غيرها يا وجوبا يأتون الى مثلا ويقولون تسمع بالمعيدي مثلاً تسمع بالمعيدي خير من ان تراه هذا مثل هذا مثل يستعمل وهذا على قسمين الحذف يعني حذف ان وانتصاب ما بعدها يكون على قسمين افهموه جيدا حذف ان وانتصاب او نصب ما ماذا ما بعدها يكون على قسمين القسم الاول تاره ان يكون هناك ما يدل على الحذف و لا يكون هناك ما يدل على الحذف هذا سأل إذن على قسمين تاره تكون ان مذكوره فهنا يحصل الحذف اذا كانت ان مذكوره بعدها نقول هنا يحصل الحذف كما قال الشاعر تسمع بالمعيدي خير من ان ترى فتسمع هنا أول المعايدي من هو المعايدي, المعايدي او المعايدي هذا اسم رجل ومعنى هذا المثل انك تسمع ثناء على رجل عطرا وعاطرا تسمع ثناء جميلا فاذا رايته وجدته اقل مما قيل عنه او اقل من الصوره التي تخيلتها في عقلك تسمع الحديث على فلان ما شاء الله كذا وكذا لكن عندما تراه ترى ان الصوره هذه التي ترى امامك اقل مما سمعت اقل مما سمعت فلذلك قالوا تسمع بالمعيدي خير من ان تراه فلماذا قالوا تسمع فعل مضارع طيب فعل مضارع المفروض أن يقال تسمع وليس هناك ما يجعل ماذا وليس هناك ما يجعل تسمع الفعل منصوبا تسمع بالمؤيدي تسمع المفروض أن يقول تسمع فمن يعرف مثلا تسمع تسمع نقول فعل مضارع منصوب بان مضمرة من الذي حسن حذفها من الذي حسن حذفها هو السؤال من الذي حسن حذفها الجواب هناك ما يدل عليه هناك ما يدل عليه من الذي يدل عليه قول القائل وقول الشاعر خير من ان ام ترى فاذا هنا ذكر ما يدل على الحذف وطارة تحذف دون ان يكون هناك ما يدل على الحذف، كقول القائل يعني قيل ان هذا لعمر ابن جوين وقيل لامرئ القيس وقيل لامرئ القيس قال ونهنهت نفسي ونهنت نفسي بعد ان كدت افعله ونهنهت نفسي بعد ان كدت افعله فافعله هنا كيف هي منصوبه فعل مضارع منصوب بماذا نصب بان هل هناك ما يدل على حذفها ام ليس هناك ما يدل على حذفها ليس, ليس, ليس هناك ما يدل على حذفها اذن اعيد و اقول حذف ان حذف ان ربما طاره يكون هناك ما يدل على حذفها يا قولنا تسمع بالمؤيد خير من امطرا فام تراه, تراه حسنت ماذا الحث والقسم الثالث طاره لا يكون هناك ما يدل على الحث كقول الشاعر ونهنت نفسي ونهنت نفسي بعد ان كنت افعله فافعله فعل مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بأم المراطن هل ذكر هناك ما يدل على الحذف الجواب لا لم يذكر هناك ما يدل على الحذف اذا إذا ذكر ما يدل على الحذف كيف يكون حذفها حسنا أم لا يكون حسنا؟ الجواب إذا كان هناك ما يدل على حذفها فيكون حسنا و لم يكن هناك ما يدل على حذفها فليس بحسن و من ذلك قولهم خذ اللص قبل ياخذك خذ اللص قبل ياخذك فياخذ هنا كيف هي منصوبه بماذا منصوبه بحذف النور هل هناك ما يدل على حذفها الجواب لا ليس هناك ما يدل على حذفها وحذفها هنا ليس بحسن وحذفها هنا ليس بحسن هناك قراءة يقول ربنا سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطر فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطر فيدمغه أين الشاهد هنا؟ فيدمره يدمره كيف هي منصوبة. منصوبة وهل هناك ما يدل على حفيا الجواب لا ليس هناك ما يدل على حفيا والحف هنا ليس بحسن والحف هنا ليس بحسن طيب من منكم يقوم بتلخيص بعض يتعلق بالنواصل كلها قبل أن نبدأ في الجواز وهذا التلخيص إن شاء الله تعالى يكون معتمدا عندكم ولسيما في هذه المرحلة اذا ركزوا ما هل هناك من يقوم بالتلخيص؟ الجواب نعم تفضل النواصل ان نقول عشر تنقسم إلى كم؟ إلى إلى ما ينصب نقول ان إلى ما ينصب الفعل المضارع بنفسه كم هي؟ أربعة, أربعة. وهي إيش؟ أم ان ملاب ولن واذا وكي القسم الثاني ما ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازن وهي كم؟ خمسة خمسة في خمسة مواضع وهي بعد لام كي والعطف على اسم خالص بالواو والثاء وثم واو ركزوا القسم الثاني ما ينصب الفعل المضارع بان مضمره جوازا أين هي بعد لام كي هذه الاولى تسمى لام الجر بعد لام كي وبعد العطف على اسم خالص بماذا باي حرف باي حرف بالواو والفاء والفا وثم واو كم هنا الواو الفاء ثم او ثم الخامس بعد لام الكن هذه ما ينصب الفعل المضارع بان مضمره جوازا ومع بعد ذلك لا يجوز فيه ماذا حذف ان وما عدا ذلك لا يجوز فيه حذف ام وهو قول من هذا قول جمهور النحات عندما اقول لكم هذا قول جمهور النحات معنى ان هناك من خالف يعني كبعض الكوفيين الكوفيون اوجبوا اضمار أن بعد ثم العاطفه الداخل على ما على فعل منصوب بعد فعل الشرط واستدل بقراءه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه ثم يدركه الموت فبنصب ماذا بنصب يدرك بنصب يدرك ولكن نقول هذا خلاف المشهور خلاف المشهور اذا الاول واضح ما هو الأول ما ينسب بنفسه وهي أربعة والثاني ما ينسب بأنمض مرة جوازن وهي خمسة بعد لان الكي وبعد أي شاخر العطح على اسمه خالص بحرف الواو او الفا أو ثم أو, أو, أو, أو. إذن هذه خمسة هذه خمسة واضح؟ طيب الثالث ما ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا في كم موضع؟ في مواضع تسعة في مواضع تسعة تقدم لنا منها سبعة مواضع ثلاثة من حروف الجر كما يسميه البعض ما هي كي التعليلية وحتى الغائية أو حتى التعليمية واضح ولا الجحود وأربعة من حروف العطف مثلا أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى حتى والواو والفاء وثم إذا وقعوا في جواب نسيم أو طلب محضين محضيني واضح؟ الذي سبق في ماذا ما يسمع عندهم إيش؟ بالاجوبه التسعه بالاجوبه التسعة وهي في قول القائل والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحضيض فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترجي قد عمى الكلام إن هذه كم كم بقية لنا؟ هذه سبعة أذكر مني أنكم هذه السبعة كي التعليليه وحتى الغائية أو التعليلية ولا الجحود كم هذه ثلاثة وأربعة من حروف العطف أو التي بمعنى الا أو التي بمعنى حتى هذه واحدة والو والفا الواو طبعا الواو التي بمعنى معا والفاء الواقعه السببيه او المفيده للسببيه او ثم فهذه اذا وقعت في جواب نفي او طلب محضين محضين إذن كم هذه سبعه وبقي كم اثنان بقي اثنان هما الفاء والواو هما الفاء والواو الداخلان على فعل منصوب بعد الشرط أو الجزاء ومن يعطينا مثالا من القران قوله تعالى وإن تبدوا تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على قراءة من على قراءة من ينصب يغفر ويعذب فالنصب في الفعلين لماذا النصب في الفعلين لماذا الجواب النصب فيهما بأن مضمرة وجود وهذه التي أشار إليه ابن مالك والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفراء أو الواو بتثليث قليل بعض النحات قال هذه المواصف سمع النصب مع الواو في خمسه مواضع كما سمع مع الفاء سمع النصب مع الواو في خمسه مواضع كما سمع مع الفاء يعني الفاء يظن خمسة مواقع مثلا بعد النفي وبعد الامر وبعد النهي وبعد الاستفهام وبعد التمني هذا مسموع هذا مسموع والقسم الثاني مقيس القسم الثاني مقيس فجمله ما يقاس فيه حذف ان ونصب الفعل أربعة عشرة موضعا أربعة عشرة موضعا تسعة تضمر أن فيها كم وجوبا ذكرنا سبعة ثم أضخنا إليها ثلاثة اثنين وخمسة تضمر أن فيها كيف جوازا فيكون المجموع كما قلنا وهناك قسمنا رابع هذا هو الذي ذكرنا لكم ان هناك قسما رابعا ما هو ان يكون الفعل المضارع منصوبا بدون ذكر ان بدون ذكر ان وذلك على قسمين طاره تكون ان مذكوره بعدها فهذه يحصل الحذف فيها لان هناك ما يدل على حذفها كالمثال الذي سبق تسمع بالمعيد لأنه هناك ما يدل على حذفها يعني ذكر بعض المضارع وهو أن تراه ان تراه وطارة أن لا يذكر الشاعر أو أن لا يذكر ما يدل على حذفها وهذا ليس بحسن وهذا ليس بحسن هذا تلخيص النواصب باختصار ما ينصب الفعل المضارع بنفسه وهي اربع وما ينصب الفعل المضارع بالمضمره وهي كم خمسه وما ينصب الفعل المضارع بالمضمره وجوبا كم تسعه تسعه وروح وبقي لنا القسم الرابع ما ينصب الفعل المضارع يكون منصوباً بأن بدون أن يسبقه شيء مما ذكر ولكن طارةً يكون هناك ما يدل على الحذف فهنا يحسن الحذف وتاره لا يذكر ما يدل على الحذف فهنا ليس بحسن فهنا الحذف ليس بحسن واضح هذا ثم مما ينبغي أن ننبه عليه في ختام النواصب ينبغي أن نعلم أن النواصب كلها حروف مبنية أن النواصب كلها حروف مبنية هذا باختصار فيما يتعلق بالنواصب هناك من جعل ان ونصب الفعل المضارع بعدها في خمسة عشر ولذلك نظمها بعضهم فقال وانصب بأن مضمره حتما قيا سم بعد عشر كي وحتى جليا لا من جحود او كحتى الا والفاء والواو وثم تتلى لمحض نفي طلب واو وفاء من بعد شرط او جواب عرف وثم من بعد الجواب واتى جوازا اضمار بخمس ثبتا هذه يعني تقسيمات اخرى لا تهمون والذي يهمنا هذا التقسيم الذي ذكرت لكم فاذا في من هذا التقسيم ننتقل ان شاء الله الى قول المصنف والجواز عشر وهي لم ولما والم والما ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء وان وما ومن ومهما واذ ما واي واي ومتى وايانا واين وان وحيثما وكيفما واذا في الشعر خاصه طيب الان نبدا في الجواز اذا النواصب واضحه إيش هي النواصب كما لخصناها لك. الجوازم الجوازم هذا قول المصنف والجوازم هذا جمع ما مفرد الجوازم جزب. جازم جازم وهذه الألف الثانية جازم تجعل واو تقول ناصب إجمع نواصب تقول جازم اجمع جواز فاعل اجمع فواعل ولذلك ابن مالك قال والالف الثاني المزيد يجعل واوا والالف الثاني المزيد يجعل واوا واضح كيف ذكر المصنف ادوات الجزم وذكرها في سياق واحد لم يفصل بين الأدوات التي تجزم فعلا واحدا وبين الأدوات التي تجزم فعلين الطالب كيف يعرف الفرق بين ما يجزم فعلا واحدا وبين ما يجزم فعلين الجواب قال العلماء المصنف انما اراد التسهيل على الطالب والاستاذ او الشيخ هو الذي يبين للطالب على ان المصنف صبر هذه الجوازين بما ينصب فعلا واحدا فلذلك تقدم على الادوات التي تجزم فعلين، وكما يقولون التصدير يؤذن بالتشهير التصدير يذن بالتشهير والتقديم فعليه الجوازم قال المصنف والجوازم ثمانية عشر هل فعلا الجوازم كما ذكر المصنف ثمانية عشر عند الإحصاء إذا حسبناها حسنا هذه الأدوات هل فعلا لا تزيد على ما ذكر ابن آجر أم تزيد الجواب أن يقال في الحقيقة إذا قمنا بإحصائها نجدها أكثر مما ذكر المصنف ولربما تصل إلى نيف وعشرين أو إلى واحد وعشرين جازين مع أن المصنف كم ذكره ثمانيه عشر طيب ولمجرد من يقوم منكم باحصاء هذه الجوازي لنتاكد ونعلم علم الظهور طبعا هل هي ثمانية عشر جازما كما قال المصنف ام تزيد على هذا العدد عند الاحصاء نقول يكون ذكر الأدوات هكذا مرقما بالارقام العم العمودية يلا واتقروا أولا لم هذا رقم واحد ولم هذا رقم اثنين وألم هذا رقم ثلاثة وألم رقم الرابع ولام أمر رقم الخامس ولام الدعاء الرقم السابس ولا في النهي رقم كم هذا؟ السابع ولا في الدعاء رقم كم هذا؟ ثامن. وإن رقم كم؟ تاسع وماذا الآخر؟ وما العاشر ومن الحادي عشر ومهما الثاني عشر وإذ ما ثالث عشر وأيو الرابع عشر ومتى الخامس عشر وإيانا كم السادس عشر واين سابع عشر وان وأن كم ثاني عشر وحيثما لا وان ثامي عشر هذا العدد الذي ذكره مصنف لكن بقي التاسع عشر وهي حيثما وبقي ايضا كيفما التاسع عشر ثم كيفما العشرون ثم اذا في الشعر خاصه الواحد العشر على ان المصنف قال واذا في الشعر خاصه كانه لم يعتبرها من جمله ادوات الجزم الا في الشعر خاصه كما ذكر واضح اذا المصنف قال والجوازم ثمانية عشر وهي عند التدقيق كم هي واحد وعشرون جازمة وسنرى إن شاء الله كيف جعلها المصنف ثمانية عشر جازمة قبل أن نذكر لماذا جعل المصنف ثمانية أو كيف جعلها هناك سؤال كيف توصل علماء النحو إلى هذا العدد لأن العلماء يقولون الشأن في الاعراب ان يكون حركه وسلب حركه حركه الضمه والفتحه والكسره وسلب الحركة ما هي الجزم الجزم طبعا اذا سئلتم كيف تمصل علماء النحو وجزموا الى ان الجوازم ثمانية عشر, ثمانية عشر جازم هل هناك ما يدل على هذا العدد من الكتاب والسنه الجواب لا انما عرفوا هذا بالتتبع والاستقراء ما معنى عرفوا هذا بالتتبع والاستقراء عندما تتبعوا كلام العرب المنظوم والمنثور وجدوا ان الفعل المضارع يكون مرفوعا ويستمر على رفعه إلى أن يدخل عليه ناصب ناصب, ناصب فينصب أو يدخل أن يدخل عليه جازم فيجزمه فإذا بالاستقراء والتتبع لكلام العرب وجدوا أن الذي يجزم المضارع كم ثمانية عشر جازم ثمانية عشر جازم وهذه الجوازم تنقسم باعتبارات متعدده اولا قسمها العلماء الى قسمين القسم الاول ما يجزم فعلا واحدا يعني كل حرف يجزم فعلا واحدا القسم الثاني ما يجزم فعلين ما يجزم فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه أو جزاءه على خلاف فهناك من الى إلى قسمين أما القسم الأول فكم هي حروفه؟ حروفه ستة حروفه أربعة أو ستة أو ثمانية كمسية إن شاء الله ما هي؟ لم ولما وألم وألم, وألم ولا في الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء وهي كما قلنا في في ماذا كما قلنا في النواصل كلها حروف باجماع النحاه ما عدا التي تجزم فعلين فهذه التي تجزم فعل واحده كيف هي كلها حروف بالاجماع ما عدا ما سياتي ان شاء الله الأدوات التي تجزم فعلين اختلف فيها العلماء سيأتي التفصيل فيها والكلام عليها طيب هل هناك تقسيم آخر غير هذا التقسيم الذي ذكرنا قلنا بأننا قسموها إلى ما يجزم فعلين وإلى ما يجزم فعلا واحدا الذي يجزم فعل واحدة حروف ستة والذي يجزم فعلين أسماء هناك حروف كلاسياتين إن شاء الله الجواب نعم هناك من قسم هذه الأدوات إلى ثلاثة أقسام هناك من قسم هذه الأدوات إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قسم يجزم فعلا واحد والقسم الثاني يجزم فعلين يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاء القسم الثالث اختلف النحات في اعتباره جازما في اعتباره جازما وقليل منهم يعده جازما ويقتصر جزمه على الشعر دون النظر، على الشعر دون النظر. هذا القسم الاول معروف حروفه معروفه وادواته معروفه والذي يجزم فعلين ايضا ادواته معروفه انما الاشكال في الذي اختلف العلماء في اعتباره جازما او غير جازم في اعتباره جازما وقليل قلنا من يعده جازما وهذا لا يقتصر جزمه على ماذا على الشعر فقط وكم هي ادواته من على الشعر دون النص يعني يجزم في الشعر اما بالضروره الشعريه او اما ان عمله في الشعر فقط وهي ادواته ثلاثة ادواته كم ثلاثة. ادواته ثلاثة ما هي لا اذا وكيفما ولو اذا وكيفما ولو واضح اذن قبل ان ننتقل هناك من قسم هذه الجواز الى ثلاثه اقسام قسم يجزم الفعل المضارع بنفسه وقسم عفوا يجزم الفعل المضارع يجزم واحدا وقسم يجزم فعلين وقسم اختلف النحات في اعتباره جازما وقليل منهم من يعده جازما ويقتصر جزمه على ماذا؟ على ماذا؟ على الشعر فقط دون النص الأول أدواته معروفة الثاني الأول أدواته إما أربعة وإما ستة وإما ثماني الثاني أدواته معروفة إنما الخلاف في القسم الثالث الذي اختلف في اعتباره جازما وقليل من يعده جازما إلا كما قلنا في الشعر دون أنتظر أدواته ثلاثة ما هي؟ إذا وكيفما ولو ولو بل إذا شاع جزمها في نظر قال وشاع جزم بإذا حملا على متى وذا في النصر لن يستعمل في الشعر فقط أما في النصر فلن يستعمل هكذا هذا التقسيم الإجمالي الآن القسم الأول ما هو القسم الأول ما يجزم فعلا واحد السؤال كم هي الأدوات التي تجزب واحد. واحدا؟ عددها يتراوح ما بين أربعة أو ستة أو ثمانية عددها يتراوح ما بين أربعة و. وثمانية لماذا قلنا عددها يتراوح ما بين أربعة وستة وثمانية؟ قلنا ذلك؟ بالنظر إلى ماذا؟ إلى لم مجرد من همزة الاستفهام وايضا وإلى لم مع همزة الاستفهام فإذا جعلنا لم وألم وألم قسما واحد ركزوا معي وجعلنا لم وألم قسما ثانيا وجعلنا لا في النهي ولا في الدعاء قسما ثالثا ولا في الأمر والدعاء قسما رابعا كم هي؟ أربعة, أربعة. ولهذا المصنف جعلها الثمانية عشر جازما بكونه جعل لم وألم قسما ولما وألم قسما ثانيا ولا في النهي ولا في الدعاء قسما ثالثا ولا في الأمر ولا في الدعاء قسما رابع هذا الأمر واضح إذن إما أن نجعلها كما قلنا لم كما قلنا الآن أربعة أو نقول لم قسم وألم قسم ثاني ولما قسم ثالث وألم قسم رابع ولا في النهي والدعاء قسم خامس ولا في الأمر والدعاء قسم سادس، وإما أن نجدد لم قسم ألم قسم لما قسم ألم قسم لا في النهي قسم لا في الدعاء قسم لا في الأمر قسم لا في الدعاء أيضا قسم كم المجموع؟ ثمانية ثمانية إذن واضح ولذلك كما يقولون اختلاف واضح فالذي جعلها أربعة هي هي الأدوات هي هي فيجمع بين لم وألم ويجعلها أداة واحدة ويجمع بين لما وألم فيجعلها أداة واحدة ويجمع بين لا في النهي ولا في الدعاء فيجعلها كف هي أداة واحدة ويجمع بين لا الأمر ولا في الدعاء قسم واداه واحده فهذه اربعه واما ان يجعل لم قسما وألم قسما ثانيا ولم قسما ثالثا ولم قسما رابعا ولا في النهي والدعاء هكذا كاملا قسما خامسا ولا في الامر والدعاء قسما سادسا واما ان يجعل كل اداه سواء كانت في الأمر والدعاء أو في النهي والدعاء أو في لم وألم أو في لما وألم كل واحدة تعتبر أدامة المستقمة فيكون المجموع كم؟ ثمانية ثمانية ولا ينبني على هذا شيء ولا ينبني على هذا شيء إنما ينبه العلماء على هذا ليبين للطالب الفرق بين من جعلها 21 وبين من جعلها كم 18 جازمة. 18 جازمة واضح في إشكال ما هي أول أداد من أدوات التي تجزم من أدوات التي تجزم فعل واحدا لم أول أداد من الأدوات التي تجزم فعل واحدا لم لم يعني سهلة لكن ماذا يستنبط منها هذا الذي ينبغي أن الدوله لم أول أداة من الأدوات التي تجزم الفعل المضارعة فنقول لم يضرب لم يضرب لكن السؤال كم أمر نستنبط من قولنا لم يضل كم أمر أو نقول من خلال إعراب لم كم نستخرج في إعراب هذا الحرف وهذا الأبات من الأمور أربعة أمور نستخرج أربعة أمور طيب من يعرف منكم الأمور الأربعة المأخوذة من إعراب لم من يذكرها الجواب الامور اربعه الامر الاول من علامات من علامات الفعل المضارع لم هذه حرف خاص بالدخول اختص بالدخول على الفعل المضارع فلذلك قيل فيه من علامات الفعل المضارع هذا امر الامر الثاني لم أداة قلب لم أداة قلبي لماذا قيل لها أداة قلب؟ لانها تقلب الفعل المضارع من الحاضر إلى ماذا؟ إلى الماضي. تقلب الفعل المضارع من الحاضر إلى الماضي. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول ما هو؟ أنها من علامات المضارع. والأمر الثاني. الامر الأول عفوا انها من علامات المضارع والامر الثاني معنى من علامات المضارع يعني لا تدخل الا عن المضارع وهي من علاماته ولذلك عندما عرفنا المضارع ماذا قلنا وقبل لم ها ما دل على حدث مقترب باحد زمان الحال والاستقبال وقبل لم فهي علامه لمن علامه للفعل المضارع فاذا الامر الاول انها علامه المضارع من علامات الفعل المضارع الامر الثاني انها أداة قلب لماذا قيل لها ادات قلب لانها تقلب الفعل المضارع من الحاضر الى الماضي الامر الثالث انها اداه نفي أنها أداة نفي ماذا نفت تنفي حدوث الفعل تنفي ماذا حدوث الفعل الأمر الرابع أنها أداة جزم ماذا جزمت تجزم الفعل المضارع. هل عرفتم الأمور الأربعة التي نأخلها من الإعراب لم الجواب نعم أولا الأمر الأول أنها من أداة إيش من علامات الفعل المضارع. ثانيا تقلب الفعل المضارع عن ما دام الحاضر الى الماضي, إلى الماضي. الماضي. ثالثا اداه نفي ماذا تنفي حدوث الفعل, الفعل. الفعل. الرابع اداه جزم. جزم ماذا تجزم جزم. تجزم الفعل المضارع تجزم الفعل المضارع من يذكر منكم لنا مثالا فيه اداه لم فيه اداه لم ويقوم بإعراضه ومن خلاله يستخرج لنا هذه الأمور الأربعة أنا أعطيكم المثال لم يضر طيب أنت لم لم أدات, أدات جزم ونفي وقلبي أدات أدات جزم ونفي وقلبي. وقلبي أدات جزم أدات لانها لأننا فيش؟ الفعل جزم لماذا قلنا اداه جزم لانها جزمت الفعل المضارع واداه قلب لماذا قلنا اداه قلب لانها قلبت معنى يضرب من الحاضر الى ماذا الى الماضي واداه نفس لماذا قلنا لها اداه نفس لانها نفت الضرب في الزمن الماضي في الزمن الماضي يضرب يضرب أتم يضرب في المضارع يجزم بله وعالمة الجزمه السك طيب من يعرب لنا مثال آخر مثل يفهموا لم يفهموا الدرس لم يفهموا الدرس من يعرب لم حرفوا كما قلنا سابقا يفهم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل لأن الواو من المسائل الخمسة التي تختص بماذا بالرفع فخمسه مختصة بالرفع ألف إثنين والجمع والنسوة زر ويا المخاطبة وتضامير فاحفظ النروطة با. واضح؟ طيب لم يفهموا لم يفهموا الواو بعدها ماذا؟ ألف هل الالف هل ممكن ان نعربها بها؟ عندها إعراض يذكرون المحات من يذكرون لم يفهموا لم يفهموا الدرس الدرس نفعل به لكن هذا الألف هذه سمولة الالف زائد يعني ماذا يقول النحاة في إعرابي هذا الألف؟ يقولون اتي به للتفريق بين المفرد والجمع أُتي به للتفريق بين المفرد والجمع كما يقولون في جمع المذكر السالم جاء الزيدون يقولون جاء فعل مضنوني على الفتح الزيدون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو نائب عن الضمه في اي موضع تكون الواو نائب عن الضمه في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الاسماء الخمسه والنون النون ما, ما موقعه في الاعراض النون ما موقعه سواء في حاله الرفعي او في حاله النصبيه او في حاله الجر ما مكرر في الاعلام نعم قل ما مكرر في النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لان سميناه ماذا جمع المذكر السالم لانه سالم من التغيير جمع المؤنث السالم لانه سالم من التغيير بخلافه جمع التكسير وقع فيه التغيير بانواع كما سبق لكم ولهذا أما الواو يعني معروف إعرابها اما النون فهو عوض عن التنوين في الاسم المفرد واضح مم. هنا لماذا نقول الواو جاء بها لماذا للتفريق بين, بين المفرد والجمع. والجمع بين المفرد والجمع هذا اذا لم طيب لو اردنا ان نذكر مثال اخر الفعل المضارع المقصور دخلت عليه لام مثلا هذا الاعراب الذي ذكرنا لكم نقول لم يرضى بالاعراب لم يرضى بالاعراب لم اداه جزم ونفي وقلب يرضى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف, حرف العله لانه معتل الاخر اي حرف الحذف هنا الألف. والدليل على ان الالف هي محذوفه ان دليلة دليله عليها والفتحه ماذا يسميها سيبويه الفا صغرى يسميها الفا صغرى واضح طيب لم يرضى لم يرضى لان هنا نقول فعل مضارع من زوم بحذف حرف العله والفاعل اين هو مستتر. ضمير مستتر جواز ولا وجوبا جواز يرضى, يرضى هو تقديره هو نعم بالاعراض جر مجرور متعلق بماذا بالفعل يرضى لأن حروف الجر لا بد فيها بماذا لا بد تحتاج الى ما تتعلق به فعل او ما نبع عن الفعل او مشتق منه وكل حروف الجر بالفعل علقت او اسم كشبه الفعل حيث تنزل الا ما استثناء الرماله علق سوى الكاف ورب لولا وكخل ها لعل بمشبه الفعل والفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد امر <تصفيق> واضح طيب لان هي لمجرد لمجرد لا تستقل بنفسها هل هذا الاعراب الذي ذكرنا سواء كان في المثال الاول او الثاني او الثالث وان شئتم قيسوا عليه واللي يقاس ما هل هذا الاعراب الذي ذكرنا اتفق عليه النحاة ان هناك اعراب اخر اعني لهذا الاداه هو نعم الجواب هذا هو الاعراب المش هذا هو الإعراب المش وهناك من قال الافضل ان يقال في اعرابي لم ماذا يقال له حرف نفي وجزم وقلب في الغالب حرف نفي اداه نفي وجزم وقلب في الغالب القلب هنا يكون في الغالب فقالوا لا بد من تقييده بالغالب وهذا القيد قالوا مهم جدا قالوا مهم جدا اولا لاسباب كما سياتي ان شاء الله لان مثلا وجد في كلام العرب أن لم رفعت المضارع، ووجد ايضا أن لم نصبت المضارع هذا طبعا سماع هذا سماع يعني ما سمع يقال وما لا فلا. لان النحو إما أن يكون سماعي وإما أن يكون مقيسي مقيسي فإذا كان مقيسيا معناه أنه يعطيك ضابطا فيقول لك قس عليه وليقسم الميقى لم يستوفي كل الأمثلة اذا كان سماعي يقول لك اقتصر على ما سمع ما سمع يقال وما لفن فأنت النحو سواء كان لأن الأصل في النحو إما أن يكون تاسيسا يعني ما يسمى عندهم إيش في الأصول الفقه يقولون ماذا يقولون يقولون الكلام إما تأسيس وإما تأكيد والنحاة يقولون الكلام إما عمد وإما فضلات فنأ ماذا نقول نقول على أنهم قالوا وجد المضارع الذي دخلت عليه اداه مرفوعاً لم مرفوعا ومنصوبا تقالوا لم حرف جزم تقلب المضارعة إلى المضي ويكون واقعا لم حرف نفي لم حرف جزم تقلب المضارعة إلى المضي ويكون واقعا من بعده مرتفعا وربما نصبته وأولته العلماء قالوا بأن النص يكون يؤولونه لعل هناك اداه محذوفه لهذا قال لم حرف جزم تقلب المضارع الى المضي ويكون واقع أتم من بعده مرتفعا وربما نصبته وأولته العلماء والصحيح يقال رفع المضارع او نصبه إن سبق بأداة من أدوات الجزم، فهذا نادر لا يقاس عليه والنادر لا حكم له ولا يجعل ضابطا يبني عليه الإنسان قواعد ويبني عليه الامثله لذلك نقول في إعراب لم حرف نفي يقلب المضارع المضي يعني يدل على انتفاع الحدث وعدم وقوعه الفاعل لم حرف نفي النفي لكن ينقسم لم حرف نفي النفي تاره يكون متصلا بالحال قسم وتاره لا يكون متصلا بالحال لا بد من هذا التقسيم افهموا هذا التقسيم فهو ضروري لا بد منه هذا التقسيم ضروري منه والا كيف تعلن قوله تعالى لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد من يعلمه هل ممكن أن تقول لم حرف نفي وجزم وقلب لا لا يمكن أن تقول وقلب ممكن أن تقول هذا في حق البشر لم يولد ولكنه الآن ولد له بعد أن تزوج لكن هذا مستحيل في حق الله فلذلك قلنا لا بد من التقسيم ركزوا معي كما فعلنا مع لن لن في النواصل قلنا النفي من هناك إلى قسمين نفي يدل على التأبيد ونفي لا يفيد التأبيد لا يفيد التأبيد فمثلا لن يضرب يعني الآن لن يضرب ولكن ممكن يحدث منه الضرب ويصدر منه الضرب لكن هل ممكن أن تقول في قول الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولم تفعل تحدى الله عز وجل قال ولم تفعل هذا للتأبيد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدرون من دون الله لن يخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له هل ممكن ان نقول لن هنا لغير تابيد الجواب لا لا بد ان نقول هنا لن للتابيد ولذلك المعتزله قالوا بان لن الاصل فيها التابيد ولذلك أنكر رؤيه الله إذا قوله موسى لما خاطب ربه وطلب الرؤيا فقال لن تراني قال لن تراني في الدنيا والآخرة وذكر هذا الزمخشري في اكشافه وفي أنموذجه في اللغة والصحيح أن يقال على أن لن تنقسم إلى قسمه ومن يرى النفي بلن مؤبده فاردد كلامه وغيره اقصده ونقول هنا ايضا لم تنقسم الى قسمين او النفي في لم على قسمين ما هو القسم الاول طرقا يكون النفي متصلا بماذا بالحال من يذكر مثال لم يرد ولم يولد وكذلك قوله تعالى لم ولم تفعل فان لم تفعل ولم تفعل هذا ماذا النفي متصلا بالحال ولهذا قالوا ان يقال لم نفي وجزم ودوان او تقول واتصال يعني لا يمكن ان يحدث فيه انفصال هذا القسم الاول وطارة القسم الثاني ان يكون النفي منقطع ان يكون النفي منقطع لم يفهم مصطفى الدرس لم حرف نفي وجزم وقلب يفهم فعل مضارع من زنبلا مصطفى فاعل مرفوع بالضم المقدرة على الألف من عمل التعذر لأن كما قالوا تعذر في الألف الصفقاء في الولي والياء فخذ مثال كقال موسى لمعشر اليهود قبل ياتي محمد من الجهد الدرس مفعل دي هل ممكن هل يصح ان نقول لم يفهم الدرس ثم فهم الان يصح ولا ما يصح ها هل يصح ان نقول لم يفهم مصطفى الدرس هل يصح ان نقول ثم فهم الان؟ نعم. الجواب نعم لان النفي منقطع ثم فهم ثم ثم فهم تصل لكن هل يمكن ان نقول لم يرد ولم يولد ثم ولد او ولد لا ابدا لا يمكن ابدا مفهوم هذا فإذا لم حرف نفي وجزم وقلب طيب من يعني منكم لن يسعى يا لم يسعى يا لم حرف نفي وجزم وقلب فسط يسعى يا فعل مضارع كيف يكون هنا مجزوم وعلامه جزمه مجزوم بماذا مجزوم بلم وعلامه جزمه حذف, حذف النون لماذا لانه, لأنه ايش لماذا حذف النون أنت لانه من افعال خمسة مش مثنى من افعال خمسة ها لأنه من الأفعال الخمسة وأين الفاعل؟ الألف. ألف. ألف اثنين. إذن هذا ضمير مبني على السكون في محل رفع. م. طبعاً الضمائر كلها مبنية. ولماذا بنية الإعراب؟ معنى الأصل أسماء إعراب. لأنه أشبال حرف. في الوضع. لأن سبقاً قلنا بأنّ الأصل في الأسماء الإعراب والأصل في الأفعال البناء للمضارع. في بعض صوره للمالك أعراب مضارعاً عاليا من ننتوكد مباشر ومن ننئناث كياروعنا من فوته وأيضاً الأصل حروف البناء فإذا جاء الفعل مبنيا على السكون هل نسأل؟ لا نسأل نقول من جاء على أصله فلا سؤال عليه وإذا جاء الإسم مبنيا هل نسأل؟ الجواب نعم لأنه خرج على أصله فإذا لا بد نسال لماذا بني ولم يعرب مع ان الاصل في الاسماء الاعراب ولذلك سبق, سبق لنا الابيات ان يذكرها منكم قل والاسم ان على السكون يبنى فيه سؤال واحد فلتعنى والفعل والحرف اذا ما بنى على السكون لا سؤال اتي وان على حركه كضربة فيه سؤالان وقيت الغضب اسئله ثلاثه في الحركه كاين امس حيث يا الفطنه هذه ابيات ينبغي ان تحفظ هذه أبيات ينبغي أن تحفظ واضح فنرجع ونقول الأصل في الضمائر البناء الأصل في الضمائر البناء وكل مضمار له البناج والأصل في كل مبني أن يكون ساكنا والأصل في المبني أن يسكنا أن يسكنا ولذلك إذا وجدنا اسما مبني على السكون لا بد أن نسأل لأنه خرج على أصلي لم يسعى يا ألفاثنين قلنا ماذا؟ انه فاعل لأنه ضمير منع السكون في محل رفع فلم ماذا قلنا فيه؟ لم اداه استخرجنا منها كم أمر أربعة تختص بماذا؟ من علامات في المضارع ثانيا ثانيا أداة نفي ثالثا أداة جزم رابعا أداة قلب هذا هو وبلم لم, لم الأداة الأولى من أدوات الجزم الأمر الثاني وهذا فيه كلام طويل في الأمر الثاني وهي لما ولما أداة قلب أيضا تقلب الفعل المضارع من الحاضر الى الماضي وقيل غير ذلك كما سياتي ان شاء الله فعليه الامر الاول والامر الثاني والامر الثالث اذكروا لهذه الاوامر الاربعه ونترك الكلام على لما لان فيها كلام طويل تجتمع مع لم وتختص باشياء تخالف فيها لم فاذا الان بينوا لي ما هي الاوامر الاربعه انها من علامات فعل المضارع انها اداه قلب ما معنى اداه قلب تقلب الفعل المضارع من الحاضر الى الماضي وما معنى الامر الثالث ايضا اذكره انها اداه نفي وما معنى أداة نفي تمسيح حدوث الفعل الامر الرابع ما هو انها اداه جزم أنها أداة جزم وهكذا قيسوا عليه واذكروا الامثله وفي في الورقه فحاول ان تطبق هذا وتستخرجها الأوامر الاربعه هذه الاوامر الاربعه لم حرف نفي وجزم وقلب اما القول في الغالب هذا غير صحيح بلي يبقى ما هو مشهور عند النوحات ونقسم النفي الى طارق ان, أن يكون متصلا بالحال وطارق ان يكون غير متصل غير متصل والسياق هو الذي يبين ذلك هو يبين ذلك هذا باختصار فيما يتعلق بلم بلم قرات قرانا لم ما وان شاء الله الكلام على لما طويل لأن فيه ماذا؟ لأن فيها في لبنة أشياء, أشياء تتفق وأشياء تفترق لم كانت انفردت في خمسة كما سيتيه ان شاء الله تعالى الله تعالى اعلم احكام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي الدرس القادم نتم الحديث نكمل الحديث على الذي يجزم فعل الواحدة ونستألف إن شاء الله في الذي يلزم فعلين وهذه التي تلزم فعلين هي أسماء وهي مجموعة أيضا في أبيات وقسمها العلماء وهي تنقسم باعتبارات مختلفة فيها يقول القائل يسائلا عن أدوات الشرط في صغر ما أقول ففنبسطي إن باتفاق إذما للإمام وعند غيره للاسماء تضم مهما وما وكيف مجعله أسميه غير ظروف المسجلة متوائيا وإذ مل الزمن إذا لوقتهم إذا لما وقتهم قال تنسبو أي لما تضاف حقا تحسب هذا باختصار وإلى ذلك الوقت استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.